الربابه تعنت السجاد لكن تسكب العبره تقول لي دليني على ابن بياكو ترقبر وين خلى ابوك الحسين شو عندك يا رباب قالت رضيعي ورد اشوفه ولا اشلع سهم الابن بل كتبه زي معلي يرد يرضع بثد يردود على وليد القلب ممرود بل كتله أحاش النار يسمعني ويفك عينه